أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي قضركم أول مرة فسينغذون إليك, فسينغذون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا العصا أن يكون قريباً يوم يدعوكم فتستجيبون نبياً به وتصنون إلا بثم إلا قليلاً وقل لعباده يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أغسل عليهم وكيلا وَرَبُكَ أَعْلَمُ بِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ صَبَرْنَا بَعْدَ النَّبِيِّنَ عَلَى بعض وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا قُلِ دَعُو الَّذِينَ زَعَنْتُم مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الْضُرِّ عَن وَلَا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويردن رحمته واقفون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا وإن قرية إلا نحن مولكوها قبل يَوْمِ القيامة أو معذبوها عَذَابًا شَدِيدًا كان ذلك في الكتاب مصطورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقبل الآن يعزلك نعاوى آيات دا كونتنات وكميرها الصورة قال سبحانه ألا قل كونوا حجارة او حديدا وحفران تهي وقالوا اذا كنا عظاما يالذي وحيدة وكان لفن نقرنو اي بربر بربران نقرنو ميانا صوت حنيا ابر وصوت قالوا حبيل سبحانه وتعالى قلوا النبي نبيلهم الحمد كونوا نقضة حجارة لكحا نقضة او حديدا او بر نقضة هذا ابني آدم باتين لقا ايه البي ايه السيادة إيه, إيه, ايه جلع الثاني لكح النقضة هذا رفان او حديدا بر نقضة aw khalqan aw awor noqdo oo min maayquru kan ku weyn ha tii suuuri kum marka khalqiga laabahooda ku weyn ma sameen balay fayqo fasayen wa moot koodan faynoo la ku oo ku antee dhin taada rastaan meednoos fasay quluna ama samayee dul oo kalanoo taasna oo in فَسَيَقُولُونَ رُحَيْدِي دُونَان مَن يُعِيدُنَا إِلَى السُّوءِ إِنَّهُ قُلْ حَاتَ لَهَا الَّذِي أَلْهَبَ إِلَى السُّوءِ قَدَرَكُمْ إِذًا بِاللَّهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ مَرْكِ غُورَ إِلَهِ إِذًا بِاللَّهِ إِشْغَوُ عِيد وَكَغَ دَيْنَيَ أَبُورَ كَجِرِين إِذًا بِاللَّهِ كَاسَ إِن سُوءَيْنَي oo umar ko saadaho oo marna xaq marna kor oo waadi deewey oo laba sibaa demada ha dhaha markii wax in la ruuxo saadaho iyey insaalad ku wasan wa marku saadhoro anaga waa oo hada gorayada ayaa ilmeed ay dad dhaha wayna culimada luqad naqeed baalna sayna usoo ساءلوا ساءلوا مركه نقيق كو اساس و فسايون قوندونا ايليه كرو سمد خولاي حقا غا اسولل ينايرنو وا دييدانين ويقولونه حيليه ما تهو وا قور ما صبحين وا الانسان صبحين بعد له واحد قل وحاكه قل وحاكه على اسا وحق ان يكون اني وقت الانسان دمطان لين صبحين من دهو يوم ما لين وي ما لين كلا صبحين ياد بكم الهي وقبورته يدين كيرين فتسجيبون وَالْأَجِيبُ الإنسان بِحَمْدِهِ بِأَمْرِهِ بحمدي دها ده وحسنين تبديه بأمره عقل البوحة السري بحمدي إلهي بمهات سيها والأجيب إلهي بمهات الله والأجيب إلهي بمهات الله والأجيب إلهي وتظنون وحظون ما رأينا إنسان إن الله فتسجيبون ودأجيب إسان بحمده أمركس ديال إسان أمركس صبحة عندها قبورتك صبحة وديا ريسان بحمده إلهي بأمهد له وديا ريسان ودأجيب إسان وتظنون وحظون مرأي إسان إلا بثم ما ربثم أدونك إني إذا جوابيني قبورتي إلا قليلا مويا وقلوا حتى نبي الله محمد لعباده أبضوا مضيئ الذين يقولوا iye yaro ahsan walaak samkay isla hadlaan hadal macaan oo qorqsan oo ruuxa u jiciraya kufar taaya kulli qata dad u yareeso magacyal u lehey magac u jiciraya u yeroo maxaa dad ayu hadal fiican laysu dhahaa ayaa olay suu yareya inna shaydaana shaydaan ugu aalu ilaahi subhaana wa ta'aala wuu iyo aadu ya qana sadaqa saxda saxda iyo danba isku dareeyo oo fashal dhaxda karireeyo iyo aroo oo isoo wuxiiyalaha karreeyow raajsadaw wa cadawga shadiiga oo kala ku dhac soconaya marka farsala ay إلهي سبحانه وتعالى وسُيِّدَكَ مركز الله لسان هذا الفعان سُكُلَه صاح قدوه وقل تالِ عبادِ الضمائر يقولوا حدهن لِلَّذِي كريمِ الذِّي هي يضع حسنونا كسمه مركز إصلاح الله لسان هذا الفعان وقرصا ونبتيرياها ووكم نعان وروح وجعله روح روح كرا كلها إن الشيطان بعدي هذا الكره حمايم ينزق بينهم يسكت رجيوه بحر في ساد كله رجيوه يتحو إن الشيطان شيطان كان صور هذا للإنسان إنسان wuxuu هذا caduwan على biina hadd على haddii iyo إلهي سبحانه وتعالى ta'ala saw caasil lahaymo inta ka shaqaynay habeen iyo maalmo wakiil ay hortisa ka dhaartay rabkum heddigin aalamuhu wuxuu yahay dadku bidinka dad iyo qaan adammadii 33 isagaa idan abortay روح عنهم كم أن حارست مظلوم إنجيلك جري الله أن حارس إلهي سبحانه وتعالى بيقعنا روح قب حبهم أو إني يشهد ضدنا يعذب وما أرسلناك معنا كديني إي نبيه المحمود عليهم دشوا على السعود إن كا على السشر أو كا على السباردة أو نار كا على السمان وربك جابا بمن مخلوق في السماوات قصوا والأرض بل كمخلوق قصوا يهيب عقول ورقد فضلنا والله رقد فضلنا وانفضل بعدين نبيا مبيلا بركة على بعض بركة قالوا أنبيذ إيه وإله النبيذ سائين والقدير به حضنا كلفت بينهم وابتين أوان صن الجاود نبيذ والزبور بسنا كتاب كمجر على قلو هذا ادعو الله قلوا حاتر هذا بدعوا الله بدعوا الذين وغير ايلا وداغان من دون الله فلا يملكونه من الملكين كشف الدور دباتا ان عنكم بيدان ولا تحويرا دبقيدين هيسين ان روح قل اي وريجيانو كان قادان او ماك ما وناوي وين وير قل صحا ثلاثه او وير تال الذين كنت دعمتم هاتان من فلا يملكونه من كاشتاب دورين دبكاينا قاadan عنكم haggiina dibidina heestay xanuun ku heestay faqr ku heestay cabs ku heestay murku ku heestay wax ka haye in ka ولا ta qadan ma'awadan baari subhanahu wa ta'ala wara tahawul dibki ku heetay in يا بتكون على طلبين إلى ربهم يحب يقول فجيت كذا ugu الله وسيرة وحده يجي وجدوين الحين جنيش أيهم قادوا على طلبين أقربوا إليه وفرروا إليه وجدوه يه أيه إلهي نحريش جنيش طلب طلبين بديا ويلجون ويتجينيان سمحته النحريش ليش ويخافون ويتعصب صنيان عذاب عذاب كيس إن عذاب ربك ربي عذاب كيس كانوا محظورة من صغيرة اليوم عادي عدلوا قد تحضروا لقد دكتورنا الله رحب صلوا هاي تنسي عبد الله من عباس غير كايدهن وهاي كذي وده شيء لمن عربتك كمية هاي وين عبود الجرم وين إلهي خميه ومسلمين نقله وين كا يو الله عبوده إلهي سبحانه وتعالى في جنيس كل الحياة وكره القلها بفعلين كوي إنس جهان ولي وسك عبوده كوا شيء كذي فسيد فكيف تصطفي تصير للبيهي واين وقف النبي لاي عيسى عزير اذا تمين تيملايت يكوا عاوديو قليل حي دون هذه النقصه سبحانه وتعالى يانا يانا في ورائك قوه الذين كواسو يدعون اي اعبد يالبريان يبتغون ويتلبيان واكو الى عود الى البري الى ربي ان ربي في الحق سي كتلبيان الوسيله غارجم وحاي ايهم قادوا طلب اقرب الى الالهه ولم يرجونا وفقوا البريه ويتجينها رحمته ويقاطعوها ويكعصنها عذابه وعذاب في الاله ان عذاب ربك ربي عذاب كي سخانم ابو مثل لا تخدروا او لا افسدوا وين من قرية ما من قريه مجالا مجل الا هديجتنهم انكم مغريكوها وان بابين لهم او قبل يوم القيامة هو وعد مرين ما قال هذا ذكر جوه ادين تهم الساقون عند الكريم ستد باجو جير عند كمان نار يذكر جوجي جري أو بقول سنة قارن جوجي جري وعلى غيره هنوسك جقوم. مرقساس سلادا ما ناهم. مهلكو هذا هو عادي ما ناهم. أو معدموه أنا كان وراه ذلك السراصي في الكتاب الله سبحانه وتعالى مصطلح كقرن. طالما ندرس كقرنته. مقال مجدته إلى إليه سبحانه وتعالى. ضدت كذا ورد ما قرن مكتل الجوا ورد ما ناهم waxa la samayay kileejow ciil harimays hadu waxa haaweena warro isku darmada waxu ahaayna oo kaaso sala iyo tawar iyo waxu aan hayayni oo hal iyo laba baa joogo waa tan aan doocay khaleeq wey min qaryatn ma min qaryatn magaalo markuu gurihiisa iyo dayxantii wehe laga wada waa على درم كان وفايا ذلك في الفتاة المستور وما منعنا من عين أن نرسله هنا من دهر في الآيات الآيات الآيات الآيات ونحن نقول آيات, آيات كاع عصاني وآيات مخلوق هاي إلا أن كذبه هاي بنيين مويين بها آيات الآيات الآيات كوي هارة أقول الآيات الآيات عيس آيات بلسين هاي الطلبة ميح ومينة نبي الله الموسي نبي الله الصحي نبي نريد عيات مثل السيد لبينه الهي و هلاقيه و يأمد أن الهي و مقرد إن أدون كالسيدة كوية هورا مركريه اللي قب بيه الله تركه لأنه إذا كنود إليه كوية هورا بأيات كمينة كمينة و يمتلك دهوة فروانا إنه النو كان معجزه ومعجزه وكانه رسول كوهو لبينه لأنه سيدة أمده اللي هلاقي وما منعنا نقم من عين ونرسله صف الدهب هالنور نغطي ليجي وقروانا فما قارء إراء هذا النقطة سأشرح ما قرأ قريشها الغويلي وكأحد قراشها أو عربهم كروين ملك إلهنا سبحانه وتعالى ويهينا بنتطعي هذا السبأ الذي هو منعنا النجم نجمن من عينه أن نرسل عينا تقبل الآيات الآيات كمخلوقهم عجدها إلا أن كذب هني بنيين بأن نجمن عيني إلا أن كذب هني بنيين وين فيها آيضا ألا ورونه خوي كوري وعطينا سمود الناقة irtemudu hanseenay hal ay waliba qadsadeen oo dhagax halaan noo noqday muqsiratan halay qahay mid cadwi halmada uu caddo shaki ku jiruu fadalamu bihaashi way beniye haashi way beniye oo dib diru meel ka badbaadin wama nursilum إلا bil ayati ayadah ila tahweefan atjrinu marka ay soo dareena maxay tahay ayada makhluuqah needu cabsadaa wayd lakac adiga inna rabbaka rabbiga ahad wuu qowey binaasi dadka wuu og yahay cilmi uu ku koobay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa hadda ay sheegayaan ilaahay waxa korayeen hadda adla timaad ee rumayeenu ilaahay wax kii الله أحبنا أنك أعورنا أنها كانت قائمة ما رمينا إياً آيات ذي الله كانوا إلهي سبحانه وتعالى أنك آيات بينيه وبابيه وما دعنا إلهي مقدرين إلى بابيه ويدكره في وقت يقولنا أن كني لك هذا إن الله ربك أنصح وكوني حبك علم وما جعلنا الله فايقو فازن صوره ده اول كده هنقصروا مرات مركي الى الله سبحانه وتعالى وكشاي رسول قبيله لغورييو وحياله واوين بصافه وحي هو جوه خامس هو اسلامه هو جراس تبع ديات دي اصول كنقول اسلام وامتحان بوهايو وحي الله ده سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى حسب الناس وأن dib aan salaad weerkii tin weeyeen islaam ay ka tagayaan xaqiiq ka tagayaan gaalayska noqonay dadka ilaahay uu doonay subxana wa taala markaasa la soo toobay oo iiman koobay badanay Abu Bakar Siddiq maan kaloo dhigi maalin ka Abu Bakar ba la rabaa in la kashkashiyo waxa la yima maqash saaxibka ما شأنك في بقونك من ياصماد؟ وأنت يرجي تورك قيمة أي أنتم أيها؟ مارين ابو بكر السدّي؟ ان ربك حاضر بالناس وما جعلنا ما نيل الرؤيا الرؤيا دي الله في الرؤيا دي عرناك أنقاصنا الا فتنة امتحان موجين للناس إذا كانك ام امتحان روك الصاري وش الجلة المعلومة الجيد في العري في القرآننا يلا نحن كبرنا سنوي. رسول الله صلى الله عليه وسلم جيبو جن... نار تخوشا لين اذا قوم لا ادي wax kunooda lama arkan ruhi cunta logo digan dabku geeddu gubaay geedba dab ka baxda ma marka geed dab ilaahay xii wuxuu sheegay samaaqa iyo ina tuna lagu dhiwaasheeyay sida qoomkaw wuxuu sheegay geed ninaa iyo inaa ka dagnay al mal'oona ta ilaa fogaayil caaday fil quraan iyo quraanka dhayis wa nuqawu wa nactine sama وإذا قلنا هذا الوقت وإذا قلنا أن كنا للملايكة وإنهار بس جدا جدا لأدم فسجد جدا إلا إبليس مهيان قال إبليس الحوية هذا جدا جدا جدا لمن مخلوق خلقت على وصيدين قال الحوية أرأيتك إبليس بسعى له هذا الذي كار كرمت أتكرى ما يصيد على يدوشه رأينا ilaa iyo wuxuu qiyaamada yahay dadisad la xatan kanna waan ku baabinayaa waan ku ekaynaa sirriyo arur tisa ila qaybaddina ma wa baadiyoobayan tana ku waxa lahaa markii shay jeetka jirida laga gooyay oo wa baadiyena saasin ila wax yar nooyin balka warran xalkiin ka الذي كفر كرمت عليه على, علي قحط الشهود هي كرامته وسجودي تري لاين خرطة هذا دبيدك تيلا يوم القيامة هذا دجاج سيسو لحظة نكنا وان كل ما يسرى جاء يوم بارئنا يا دمانت ودريته إلا علينا هي المهم ولا بارئنا قال له ورجلها حتى فمن طبيعك كيف خرعة ومنهم كم هذا آدم فين الجهنم الجهنم جزاؤكم الذي يك يخرعة أقبل مركنا جزآن أول مرن mawfuuran aw waxii oo umso la ila هذا wixii aad lahaydeen ay ila jannabeedan soo marana hadiyay kiiku daba galay oo gaali tuu hanu wada oo in aadan aan duriyadiisa ilaahay balanka ka san qaaday in marana in koob buuhi waka so much bad you witch wa fur iblis sa'ib oo ilaahay caasiis sanow sucal فإن جهنم جهنم جزاؤكم أبا الملك إنها أريق ليكاكف رعيب الجزان أبا المرء مغفور أبا المرء كامل هو وإذن تفتيت فى من ملك استدعت على وده فمن بنيان بك كميضها بصوتك كفضة يتسو صوتك عدد أيضا ملك ينفصلين صوتك هذا وإن ينفصلين وإن ينفصل كفضة سيران وهذا وهذا صوتك الصق والحرام روح تقول انت هاسي بلاياتك يستوي ويتجاه مغلق قلبه وقلق ويعرف قلق قلبه وقلق وانضغي عركان قلبه وقلق هل كانت امرك مدباني الشران شروحي وسن شروحي حقيري نبو النغرين قالوا في ورسة فضيت الصوت من منك استدعت اودع منهم برئالم كميدها بصوتك قفر الصوت صوتك الصوت دي حارانها ويلهي ونعبهي وصوتك واجلب oo ku <تصفيق> عليهم aleem بخيرك bi khayr ka fardaha iyo quqayn oo fardaha iyo santada weerto ku qaylin warajirka في kooga lugayda wa shariklu nawaadak fil amwaal xoraa xora ka saharaama shaydaan baale oo xora ka saharaama xibo go'o dacaho toogo oo ka soo qiyaana wa xara مجاهد شاخ الله بن الجفري ومفاصل كوين عبد الله بن عباس يسوي ثلث وحاوه يهوانكا صعوه مركي لوتك بسم الله الذين اللهم اتجنب للشيطان الشيطانك وكل جماعي يدخلوا احليلهم مع احليلهم ابتي سأيوك ريانينك ابتي سميعي صعوه مركي ما يشرك كيما لشيطان قيب لهيه وبرايئه هو موريانه هو فاسطان لكيه انتربيوه من ولي فالغا كدراني كذا ايوه وشاركهم لو ولاد في غالي صورها لو ولاد ولا ولاد عروس لو ولاد وحيهم وحي يبو ايه في عينيه وكو توكن ان هو ايير سايسا تو يدغو بداني هي وقف فاعلان دونتا الى اي وقف رحمه وقود وحا كد وما يعدهم الشيطان شيطان كد كرع وما يبو الا غرورا دن وي وا خاين و قال ان النار قد يرو النار تخا قديو او كد مانته حقوقه هيادنا وحي قيمة. صبر أمام الصبر. إن عبادي وألي عبد الله ضعيف ليس لك قوة هان عليهم ضر صلّدان خدرا وكمدر مكر. حج أمة الكعبة عبد الله الخاص كان يجيه قوة أود الكعبة ليست مريض سبحانه وتعالى قوة إله سبحانه وتعالى هنا قد كريم. إن عبادي ليس لك قوة هان عليهم دشرة الله. سلطان bigaad ku baahaystay iyo wadaa u soo martay shay wey wa ka faa'iideka sabbiga wax ugu filan إلهي سبحانه oo wkeen ilaalin ilaahi subhanahu wa ta'ala xiranto inta adbaraysto atay ayso subhanahu wa ta'ala qalbigaaga iyo jilka riy maalo ba ayso ugu toosayna ilaahi ba qilaalanaayo إلهي alay subhanahu wa ta'ala marka ilaahay اويجسنه كايراي كخيرن الى الله سبحانه وتعالى توي لاي كايراي السيدان ربكم جبدين قال لي وقت يجي كحيه لكم يدن الفلك وقدونت اينك كحاي في البحر بضلحين يا بنت اينه سوسيه اينو كحيه الله اديكره بيها عرس لي بيها تدق لي وحرصت بدن يجري وكسوسيه ربكم جبدين قال كي ويجري يجي سعد فيها لكم لأجلكم إن كتبتين الفلك سأي وعاد وإن أدبها أنتن ومناصرها هو والله أنت لدينا كم عرمتان سأي ذوقك أنت واقب بضا ينسعد في إله الدوند في البحر لتبصغو الثالث والطلبتان من فضل الزط إلهي سبحانه وتعالى إنه إلهي كان وحالد لكم رحيم إلهي وعبني إلن حالي سبحانه وكا إنتا لك بضا ينسوا المريو وكا سحريسة سيدو رب سبحانه وتعالى سأصل إن كنا خالصين إن كنا متصف العصناي شهدان راعي ذنب رب سبحانه وتعالى وعليه وبينه الرّواينه إلى إننا خالص بنا إن جعلنا وحيدسين هنا وأتخلق حناي صنا وعاصنا عظيم المجد في جبوبه ربنا له سبحانه وتعالى وإذا مسكم ما تكون تابا الضرب لي في البحر بعض الأحياء ضل وحار ومض إلا وذنب من ضلك تدعون أذبره جتة إلا إياه ولا يكني مويك يا إلى كري وعرضك، فلما نجاكم إلى البر مركز بضّ كبحنا البرجة ثكثان، أعرضتم إليه واتسجّي سان المعاصي لها في كاشي واد، بعالي سانة وتعال، وكان الإنسان كفور إنسان قام قال له بضن ما حاك قلب عرش، ما حاك لقى حسن بعالي سانة إنسانكم ركوز حمار، بلحو كري قروب قروب تيس لما يشرف روح هرتة أو أما كهلا أما كفر أنا لو أقرضكم فيك ثم قصد قلوبكم فيك الاجازة. ما لحق أو أشد قسو ما لحق كاريه وكان الإنسان كفورا أفاء منتم سبحانه وتعالى مكاء من تين أن يقصف إنه جد لجو يبكم إنك جانب البر بري قديم عيسو ما بدك يا المريض أن بدك الوقف توه سبرجي الله سبحانه وتعالى لكم هلا كرو رلف كلامك وإنكم ما هذا لا يعشق أو يرسلان ودرم عين بدكتين عليكم تفين حاسبا لا حنارة إن صناديقها صدره sumallahti juuheri تجدون lakum ميسان ku warkila minna من yar iyo oo ay xalab ka siiyay xabta idin ku soo roosahay idin ka yar dhulka uu ilaahay la goynay wa inin ka soo qaftay irmeesan lagaha u leey idin ku soo diray waxa idin ka celiyo samadi إلهي celi irmeesan wa alayhi subhanahu wa ta'ala qul laa ka'asubhu minallahi subhanahu wa tooba hanoon sanay markaas toobad keenaya oo kaasan soo waxaa ah halso beledka Ciwaal siya ku dacaysaya mushaakilo oo toobad keenaya halku kaasiwada bad dad ilaay ka soo dhayoonso faaminntum maayim badkattiin ay و روح النار انك قصد لحق القرى فما لا تجدوا هيري ما يسان لكم اذنك وقيلة متنى سفديوث ام امنتم معين بركتهن ان يعيدكم اذنك عريون فيه بضي تحيطة كارثة اخرى واذا تهول المجن هولا بكسر ضرورة هل كأضم مريو ضرورة حقشة كما لا دوك قصد على كورا مراشا وعلى اللقاء الضوار ام امنتم معين بركتهن ان يعيدكم اذنك سعريون فيه بده دحالة ثالثة مرة أخرى أخرى ففيرسل أود درو عليكم دوشينا قاسفا مرجح ففيرسا بدهو إذا كنت أصدقى بسيطة وحول بده جنيه إن إلهي يمقصد درو مده وحب بردوريسا دبيلا فيغرقكم إلهي إذان قرقيوا بده إذان بما كفرتم قاروك ألقالوا سبتيو ثم لا تجدوا هير ميسان لكم علي الله دوشنا نده بيه إلهي غرق يوم كسيم يهلا قارت حبيعا عندنا وراء عط إلى وحق صدج إلى الله سبحانه وتعالى عيد وحق الشامياج إلى يستغاث السوائر وهو حكم لكن لم حكم يسوق فما لا تجد هل لكم علينا بين الهلاك ان كسمي تبع ان مد بالغشاو نون جاش ولقد كرمنا والله قد كرمنا وان كرامين بني, بني كرامين وحملناهم وان في البر يو والبحر bariga u qosocanaya oo lugtiisa oo gaadid oo waka badana uu ku maraya doonida iyo markabka iyo waxa warxada qanaahumana tayaba waxaana makhluuqa ku jiraatan mankuuri dagnay walay nacaan yilaa san نفليه waxa kale naflayay waxay cunaan ee ilaahay u sidka uu dagan qoriyee baxti quruni haari wa bi'uniyan makhluuqa ilaahay abuun annagana xiqtiyena wax ilaahay ولاك كريه يريء من عانتون تصير عقوم وهالسؤالين وقعد جسمانهم معاهم ورزقناهم من ما كوردا وفضلناهم وانفضل الله على كثير منكم وحبنا ضوش من من خرجنا على مخلوق خرجنا عن التفضير مخلوق حتى مرايت روح من كافد بالله دعائكم ويش على كثير من خارنا تفضيل يوم ندعوكم يوم ندعو كل و ناسان ديما بتكون النبي له تحدث او وره او اشيك يوم مال انت ندعو انو ياينا كولا و ناسان فخص طائيه ذات كاستا بالامام الكتاب فدي بنقول انو الكتاب تفسروا المالته لبختو غانت ليه روحه ولا روح يودو لمونا فاتيل فاتيل وحله لو يتي مهيو fatiil kuwa sibi tan jeesahay dadas weesajjahan xub kayre ku jiraw qadmir iyo naqeer iyo fatiir iyo kull wa oo qadmir ku xufka ku wa dhalal yar oo da ruux u erbad meelay inta way صايوس قاتن وشقة إسطنبولي يوما ما ندبر أنو يجئن كل أناس ذك استيروح رأب ب بإمام بنو يأين كتاب قديم عمل هذا لو قريب هي رأب الله يأين لا كتاب قا فمن روح أودي على جسدي كتابه بيميني عنتم يروح على جسدي فورا يقرأون الكتاب وبآخره ولا يضربون فتيله ومن روح كان هذا في هذه الدنيا تحيا أعم منا برو روح خير كي الدين كي حق روح النقيء دونك لح فهوا الروح على سبيل آخرة في بعد الأنبياء السبين ووضعوا مرق سير المهايب جانوا كان حده كائن دبادين تكائن دباعرية كائن دباع سبحانه وتعالى إنه الله وحيد آخره فين بلا أنبذيه في وأفضل سبيلاً حق بعض النواذنة وسيد رجيحه وإن كادوا وحيود الوالدين قالوا إن ملهم فعلوا لا يحسنونك أنا يكون جاراً مريم عنيد الذي أرحينا إليك الكتاب كان كوه حيوني حجس إن كادوا أن أيذان لتفطرية صاروا أبورة علينا دشنا لغيره وكتاب الكوه حيان وحنا هيمم نتيس قطنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دين تجاه الجار مريم أن سو الدوان وحنا صمين وكاف وح الكلية النجدة هل كلية النجد gaawilay inaga horay soo maray wa taa iyo sayg ugu dabeereen wa shaadeen in si xaq ah dadka ay gudduwan way ka duu waxay u dhawaatay laeftanura ka hina kaasna yaano ku gara mariyaro ak ka tagto ani leedii ki قال لها اللحظة للتروح للصحيب وقال لك تجعليه وحاول وره الله يكفر وره الله سبحانه وتعالى دينك سيئة حقب بلنانك كالنغضي وره راعيم شيدان رعي وره الله كساب كاف لا الدوليسة كثوري وإذا لم تخذوك قليلاً وقال لك السحيب هو سوى الجعالين بكال لغنه وره الله إسلام قال لك اجعليهن وقال لك تجعليهن وره الله الدين دينك دينتي دينك دين بوسك ورأله أن طبطناك أنا أنقصطنها دين الجريبو علي أنا حقا خصطنه لقد كت وحول دواتي ثر كانوا أنا بئرته إلين يجح حق ولا شيء أن قليلا يرو إلين يبقى خصطنه سبحانه وتعالى أمر البالبدين حق أي خصاران درت للمكر جود وعيه وحول دواعي وفقة تنزله أنا خصما يسوي أي علي شورأله أن طبطناك حق أنك خصطن وحق أنك خصطن لقد كتبوا الحذور لواحدين تركنوا هنا إيرته عليهم جالا حق جالا شيئا وحوجا قليلا يجر أنظر إيرته كذا وقت جهزت إيرته قالها على خالق جريسوه وهم رؤوس ما يسود لا إذا قنائك وابكوا للسين دعف الحياة دعفة عذاب الح حياة دونك عذاب في سن نرش عذاب كذا نقول الله من ودعفة المد دعفة عذاب الممد نمشي لا عذاب كذا نقول الله من ما عذاب الله من عذاب أدُونكن عذاب لله وانكوا عذاب الحبالي سبحانه وتعالى هذا قالوا فواه ويلانه إذا وقته حضر ويلان اللهيس وفواه غير لا دقناه واقول للسين لهين دعف الحياة نرش لا عذاب كي تقول للسين لهين ودَعْفَ الْمَمَاتِ عذاب كذا والله الله لاوي أيام كور للسين لهين عذاب كذُوني الله بين الحبالي سبحانه ثم لا تجدوا مظهاشان لا عدو كعذوب عين النصير المحق نحن هكذا قرقر واقول يا مظهاشان وأنه لدينا هذا الضالب يقول يقول فبالسبحانه تأييه رسولك إلهي وإلهي ولولا أن تبضناك والرسول إلهي وخاوة الله قال ربما يقول يقول يمحمه الله أليس الحراء المسكين وين تحذر بلن وكإلهي نقول وتعالى مكر يقول كان مكر لتزول من الجمال قال مكر قال وإن تدو قاذو حيودوها ليست تزولك إن liyo qojiyo منها سيك kaaga السعر هذا xog رسولك ku saarinay oo la halay gelay ilaahayna ma doonino xog meena ku saarinay ilaahayba amr uu ka baxay oo ka baxay way shaad uu haydawadeen leeysta fiisuna ka inay ka saaraan oo ka fudeyaan min al ard dhulka liyo qojiyo ka say kaaga bixayaan bay لا يلبطونا من النجاة خلافك الجراشة إلا قياهية الموينة والهلاك ومد رسوله كاريه حيو كسر تلميه إلا إلهي و بابيه صنة 8 ووضع صنة 8 ضد وضدي وإن رسوله كل هدين تحيان قد أرسلنا عند الرقب لك حرطة أمر رسولنا رسول المجره إلهي وصاد لي وأمدي شاير إلا إلهي و بابي ومد صلى سؤالي سبحانه وتعالى صنة 8 إن أمدي رسوله كاريه حيو أو نفصله هلاجو وسنة ثمن دد ودري ويد قد أرسلنا عند الرئ قبل قارثة من رسولناها ولا تجد هريميش للسنة تنفس السنة ذا نذا يوضع عند جهنم تحويلا وحوريجي وصي لا وطلق لكوريجي أقم الصلاة نقول إن هذا يرمى من كاو سلادة توس للدلوك الشمس قرعة إير الشياط لجب الله وإلى غصق الليل لله جارو و saladaa oo dhan markii fajarka laga reebo wa satii الفجر Qur'aan al-fajr salaat al-fajr salad dhafaha Qur'aan lagu bixiyo salaat al-fajr Qur'aanka lagu dheereeyo waxa ay labada uga dhigay subhaana wa ta'aala faraha lagu dheereeyay marka Ilaahay u saaso Qur'aan al-fajr uu magacaaweeyo Qur'aan al-fajr salaat al-fajr iyadana toosi oo si wada iyay baray ila inta waagu baray oo quraan soo baheysa sawanay tulay ka laga bilaabo aakhirka saddex maalmood markay laba saddex markaa salaada fajr wa mashuura wala soo xadala malaa'ik ba joogta malaa'ik ayaa isbeddelay oo kuwa iimaanka iyo kuwa way tagaya aqimi او وساد المقد ضر كي حالك إلا غصغليه وانجليه إلا عشوي اللي انتبهينكم بدو باني انتبهينكم بدو إلا جد جاري وقرآن ساد أم بامر وقرآن الفجر ساد الفجر نجينا ستة وسنوتك إن قرآن الفجر ساد الفجر كان مشهودا من هذا ومن الليل هذي حقي حق سنة فتهجد به صوتك انت تك تاجك حالها فرد صلاتك ضم بايسو الله ومن الليل هذينك حق سنة فتهجد تكو انت صوته فتهجد به هذينك حق سنة تهجد صوته وصلاته ناصرة لك حراء خوطه دياده وواجهك كذ يتنف عصاء وهو حقه يا ربك ربك ان يبعثك عصاء وهو حقه ان يبعثك انك صوته ربك ربك مقاما مكان انك صوته نحمودنا الغوم هذه وشفاعله هو انه حتى عن بيدي اي المخدين اياه لا كسمخلوقا من بوشفعيو الخلدريين اليوم. وقولوا حتى رب رب أدخلني إجالي مدخل السدقن أي مكانا حسنا إلى ميل ونعكس إجالي مل ونعكس وخرجني إلى رجسات مخرج الصدق مكان ونعكسه لما كان ومل ونعكسه إلى الجيعين مدينة راس صار وفسور كل جيع ومل يضن ونعكسه لولا ما نذور بلت إلى ما لها غضي عام وغبر كبر. وقولوا ادخلني مدخل صدق مكانا حسنا واخرجني الهو يذبحي مخرجة مكانا حسنا واجعلني ايال من الذي تنكى اكثر سلطانا الهو حاسس السلطة نصيرا او ايه الى سوء الهو السلطة ارسي حب السيء دين تالا ايهوه الى سوء موعد الهو سيء الدولة النور قل نقول رسولكم يجروني عادنا السلطة هذا جاء الحق حقي وزها قولت لي البادر وبعض الكينه ان البادر البادر خان و زغ زغق نتيلو البادر يحق ما والجول ترام انتو صحق الجول مبادر كجراو حقي بايت باضر كنور تريوز زوري ان البادر كان زو وانا ندير وانتو دجناينا من القران القران تاع ما القران السعودي هو ايشاو شفاء عافيه ما هو ها بدنك عافيه بجرك قلبك عافيه حقيدي عافيه روحا دموال بكعافرانكو بلن كوعافية ويجشن ليشسي وهو مقصود جر كل عوقة تنها صو قلبي أقشن إلهي سبحانه وتعالى عافية حمامة رضي الله عنه القرآن كصار وننزل من القرآن ما القرآن مسوي هو يسوي الشفاء والعافية والرحمة النحريس أدوني آخر ينحريسي يحتوي على المؤمنين يعافيه وقلب الله عافية وبلن كل عافية وروحهم من كارم يسون ولا يزيد ضالمين الجار يضالمين waydan amna markan nucmaye alam insani insani aarada wasije sadaayo ilaahay ya daacadi si iyo kasije sanay wanaa aw xoreen bijanib indahe isoo khairku waka kii ku gana illa mid walaayun xad insana saaluyuqan وإذا عمنا مركبنا على الإنسان أعرضه جبثنه إلهي أعدي السيئي إلهي وكسي الجسم وأنا أي جانبه آد الإلهي إليه إليه إليه إليه إلهي إيا خيالات وإذا مسه الشر لبهضو الطاقة كان وصو على الإنسان كو يؤوس المتقو ستو هذين يقول لهم وقو سنة ينحريس المتقو سنة قولوا حافظه هذا كل, كل, كل المطار يعملها كون عن الفرد على شكل التحارة سو أحنا والب أننا يدينكم قال هذا تين نو البحالك وهذا كله سويه فربكم إنباء فروحة وضل فروحة وضل إيه إيه فروحة رب جنبه أعلمك فلان روحه هو يستوي إهداء تواصل سبيل الحق وضده روحه وضده هيئة تواصل إهانون صن إله يعود هنا ونستنا هم يدينكم نسأل إلي نجا حقه إنه يجون إليه ويسألونك كل سؤالين عن الروح نفط أيك سؤالين هاي الشاعر حاجي كوجت من أم ربك ورسوة قدرة تأتي وعلى ربه كريه انت أمبالك هرب إلهي بأكريه وما أوتيفهم من العلم إلا وحكارنا مصابره بإسان إلا خصوصا أصور العلم بألي سبحانه وتعالى علم كارم مصابره وما أوتيفهم إذا نثن من العلم إلا يهود بكتابه تصور رسول الله و السلام و يسوي سيما و المخارج سيكون علمك إلا هي الموجود walaa fiina haddonton in nadeebana walaa tagaleen bidii kitabki aw xina ilayka an ku waxyeeno waan ka qaadan lahayn oo qalbigay oo ka masaxaleen sida malaatij tuma waxshan la kaadu bihi ilaahay xaqii suuleena bihi quraankii xaleena adduunka oo keen noo ka xiddeew markuu ilaahay ka مر والقان يا مر والستين يا مر وكاله إلى يروح سبحانه وتعالى أُبي يا آخر وشاعر ولينشينا للذهابنا والله قال إن بليدي وحينا الحين إليك أمكوه ينون كه قلنا لهين كرب ونقاد لهين ثم لا تجد ماشان لك عدو به كتاب كعينات شنو وكل من نواقح شفديه وكل ماشان يروح كوه إلا رحمة لكن أبقينا وأن قلبي غني رحمة لا يرحم الحرير ذات on rabb karabiga haajay takaa saban quran ka ku إِلَهِ فَضْلِ fadlahu ilahi fadligiisa kaanu ruuhaalay calayka kushada kabiir allaah subhanahu wa ta'ala laa yulamu haa fadlawayn kusiib dadko dambukaador ur kitabku waxyood sidii ayagu صورة الكتاب آية لو ولو كان هذا النقطة بعضهم بركود بعضهم بكر بعض كلام ظهير قال كل أذيل كلوا فشطوا إنسى الجن إلهي ورفعوا رأسهم أدن إله كتاب كسامو كلام يمن كرو إلهي ورفع كبرنا ديجا آية كريمة الله عبود ولا قد صرفنا ولا قد صرفنا وان عظيمين للناس يدك وان عظيمين في هذا القرآن القرآن كأنه تحية من كل مثلا وحكة صفحة ستك استقى وحلاس وش جا وحبوش هغني وأليسوا أنا وتعالى، فأبا ويد دي دين يهو وحول بالله عزيز وسوال بالله رهلي أكثر الناس تذكر بان خذ إلا كفورا جاليا موجي تذكر ويد دي دين يهو وحول بالله عزيز إلا هنا الجالو بان موجي وقاروا حيدهم لمن اللّك خوروا ما إن وحى السيريز حتى تفجرا إلا عد جاهلو لنا النجا من الأرض للك يمضون عن كلنا عند جنوم مكان إلا إلا عد و ترد يبون نقدصها إستجاب برونا يي يبرو ما كل رؤي نوحتش شيء من الأكحات هالتفجير اللان إلا النود لا من الأرض ينبو عن إله أو تكون إلا إحدى فروين من الأكح أديق الجنة تبرو أو من الخير ثمرة وعينا بين عناها فتفجيرا المتر لا عيسو لما بردت من جه ذبي ويدى على وبيارو خلالها بيرت البحر تفجيرا لا عين وين هذا بدرسه من سوء مسكين بعث فقير بعث أنت سوق المريخ يا سوحا كنوا راضين رجدا إلهي سبحانه وتعالى أو تقول الله إلهي كوننا قطب ما كرومانو جنتهم در ومين خير يوحينا الله عثمان هار خلالها بيرحنا حواء تغذى أو تفقد إذا شور دك كما زعمت أنت سوي سووا مركن غسور إلهي و كوجي يوم من هلا تصدق لهم باريس محمد أو تصدق إلا بثوري دك رميان السماء كما أذعنت الصاد شعر التعلين عبد الله الناظر إلى النبوس إياه وجبال جواره أو تأتيه بالله إليه أذلات ما ضد ناكم يهول مرايكة قريرا سعدانه سعيانك إلا إليه النبويم رواي مراي النقطة ما يا الله السماء عليك أو يكون الله إلا وقوة هذا ما قرر بين البيت ومجده غرف الدهب كثميسم بور كأي وكأي قريها لا يحن ان كرومين او يكون الله كيله كو هاد كو مروين بيتن غوري او مزخرفين ذهب كسميسن او ترقاه الى عاد كورتو كو مروين في سمايت سماه دحيل ولن من مروين ولي ورقيق في قرتانك اب سماه حتى تجي له الى علينا درسنا الكتابا نقرا وانا ترى انه هبدي هل كنتم مينها إلا بشرا حصولا والروحة سألت مينها وقال لها مينها وإلهي سبحانه وتأوشيس إلهي بعد ضد ونكيري سبحان وتعجب إلهي سبحانه وتأفهمان كانت ذهانا سلا كه جواب وإعجازكها وقال لنا مضعها سلاك جواب عليه سبحانه وتأفهمان انت كرهاني أو يكون لك بيت إلا وقون على مكرمين ومن ذو كرفين دهب يقول الدهب إلا ديالتوه أو ترقع أذكر في السماء ولن يروقيك قريت أنك هذا أذكرته كمر مياه لنا السماء كرتى حتى تنزل علينا إلا أتود الكتاب أن الكتاب هذا أد... كوجسود دين إيه أديك كله فوق قرصان إلا الكتاب هاي من روقيهم حيولين إلى كتاب وكتاب هذا الإيو رجبا أنا أضيعناه لو مجاوعيابنا أضف كره وآخر مياه الكتاب النغروف قلوات الصبحانة ربي سب دغي بان الذهني هل كنت ميا نه بشرا رسولا يدينك وكانا جرى واحنا كانو إلهي اله با دري سبحانه وتعالى وما من عناس ولي بفكر كامن ان ان يمن هنا فما يان إلهي يكتب في الرسول اذا جاءه امامك وحقي يمت الا ان قالوا ان يدهن مويه ابص الله إلهي ما هو صودر بشرا يصدره صولن رسول هو محمد اله بسودين وهي ساي ساي ديه با الله سبحانه وتعالى لو كان ابو اهانها ilaa dhulka ilaahay samray ka tanday aan lahayn malaayis soo yimid dhulka malaayigu yimaadaan laakin ma socdaan waxay dagan koodi ma samowatay dagan yadaa dhulka dagan hadii malaayik sida ay in ku dagan tii dhulka u dagan u soo daay jir lahayeen mudmo ineena oo xasilan dhulka ku dega ku xasilan oo ka tageen markiiba ee nazeelnaan soo daajin lahayn allehim tusba minas samay malaaka mankusaan rasuul malaag baan rasuul uga dhigan laakin dhulka malaayik مش ده حق قال الكرتا كان قلوا حاتها اللي كان هالدقة هلا في لاد الروك ده هي ملايكة تمضي هلا هاين ملايكتها تمشون الروك ده هي تسعودوا مضما إني الروك كحستلناه كدجنوا هنكبر جورينه كتغين النزلنا عريم من كسر الدنيا الملايكة من نفس ما حق هذا ملاك ناصور قلوا حاتها كفعب الله الشهيد مبين وبيين واح كلام الجري إلهي بعد أحد يوم كفر مرقاقين هنا ناصور إلهي سمين في إلهي بيقفر إنه الهي كان و قاد جاعله خبيرا متقلا بالنظر بصيرا اراك بالنظر عد ليس خبرته لله الدني واحد في الى سبحانه وتعالى ومن يهدي الله الى الحق انه طول موجد كان بهنص كويان يوم ومن يدرس خزاي بادي فلن تجد غيره من لون كوي الى بادي اوليا اوليا ومن دون الى كسر او هذا هنوريا هذا دعيل ام بي اجرين روح hanun كيس sadukaanu hayo أو dariba rasuul صلى الله عليه sallam oo aad jecelay hanun ila haw an billaah ruux tan balan ba hanun hayd sidaa iyo ilaahay subhaanahu wa taaalaa waxa kale oo weli ho ruuxan inu hanu jecel iyo hanun kuma yimaad dadal kuma yimaad duka sadu ugu dadaasho ruuxan ilaahay doonayo inu sahan maaruuri sida markaa ogow wani yahdiillaah fa wal muhtadi ruux اولي اوليال ومن دونه الله كسوكين ونحشرهم ونصروا حشرنا وكان يوم القيامة وكواباليوه على وجه وقصعده وجه صعود عميان وعند الله بك من انهد الكريم حالي اقاله لوه الهو مسته حتى يصعونه كريم وعند الله يوم حمار وعند الله عبك الكوهده ثم اوهده لهي هذا وعند الله مياجه ووجه وقصعده لوهي هذا هو عند الله وحده كوريه ماشو صلى الله عليه وحده وحده مغلية وحده الشنقرة مغلية افكي كمان هذا كارم ساعد سوصل الى هاي سبحانه وتعالى واروه الى هاي ببادين مأواهم هو يقول جهنم يبا سيدا قياما ذلك يعني بعد ذلك الجهنم اللقوا هيني يبا جهنم اللقوا اروني كله من مركزه خبت هاي الضمتوه اولا الكيه كاركيه وقضون زدناهم قربان وجهني الى سبحانه وتعالى ما تمر تصيحن تو وجيركود دميساتو او ان داو خاوي السحا صيو وي دنطي الى يحليب اول سبحانه وتعالى قال لي عليه وين الله بارهنونكم ماها مسخداه يا مالكاغا اي قبيلكاغا اي خيشاده وتوفيق الى الله بار سبحانه وتعالى فصلكنا صلى الله عليه وسلم أنت إلهي كبيري اللهم ينسألك الهدام ليجي رسوله صلى الله إلى التقوى الكويت إلى غنوما الكويت فصلك رسوله صلى الله عليه وسلم رسولك نبقي سبحانه قلبي كيسر كله هي حقه إلهي وانا نظم برساله كوى أولئين روحهم يؤنوا قنو ونحشرهم يوم القيامة على وجه وجهه, وجهه وقصوا على القيامة لكان إنا عميا وانطرق وضكما أفلوا وانهضر كارين وصما قولي قال يوسف علان يا ميشي كل marka مرك سائل النار تو كر أول كيد وطوىه وسدقو زدناهم ونزيعنا سعيرا فرك ونزيعنا وسهو رماني ما دمنا يوم النور أنا يوم ما هذا الزمن كن يلاقيه هل ميما صني ما هو ندون نيش ما آخر ذلك كاس الجزاوم على المرق <تصفيق> ودوق وها الله سبحانه وتعالى وها اللواء المرماني حصل الله وقراه سبحانه وتعالى سوء على اليا بانهم كفروا باياتنا هذا ان كفرين الى كتابي سبحانه وتعالى قرآنك كي... يا ايها المخلوقين دوك كفرين الى وكرمين وين وقالوا حي دهن كنا مركانهم ايداما لافا ورفاتا بربر مركان نقون بابانو اين اننا لم نرسونا من رصو بحين يا خلقا حالا ما ابور جديدا اسود من اسساده جل سبحانه وتعالى والله أعلم